انت سامعني يا صلاح ايوه سامعك ها وادني معاك اهي ارغي ارغي براحتك اتفضل هو انت ليه مش مهتم بالموضوع بتاعي هو انت يا ابني لسه قلت حاجه يا سيد جايبني من الصبح وعمال تقول لي عايزك في موضوع عايزك في موضوع ما تنط يا ابني وتخلص <تصفيق> <تصفيق> فكر ريهام ريهام مشاوير ايه <تصفيق> <تصفيق> يا اخي ريهام اللي كانت معنا في الكلية ما هو انا ما كنتش معك في الكلية يا سيد انا هندسه وانت تجاره ايوه بس انت شفتها لما طلعنا رحله الاسماعيليه بتاعه الجامعه توترام ضب يوه ما تركز معايا بقى يا صلاح استنى استنى استنى لما اوريك صورتك معاك ها عرفتها عرفت مين يا سيد ده في حوالي عشرين بنت في الصوره ايه القرف اللي انت عامله في شعرك <تصفيق> <إيه شكلك ده؟ تصفيق> كانت كنت ده ده كنا كن بس كانت ايام حلوه يا جدع كنا مكبرين دماغنا وعايشين حياتنا بص بص <تصفيق> كان <لسة> ما طلعش <تصفيق> اه كنت ايامها بلعب جيم عليا <تصفيق> حش ابو ده جيب احنا كنا بنلعب شويه جاري ونجري نشرب شيشه اما نتعمق فكر دوري مكي للكوره شراب اه مكي كان عامل الكوره شراب يا اه فاكر لما جبت جون في فرقه امبابه واتضربنا على الاتموت وخدناها جري لحد الجيزة انت كنت اول واحد في بيكو يا فاكر وانا كنت سريع جدا اذكر بسموني سيد صاروخ انت هتجزل صد صاروخ علينا انت كان اسمك سيد الجبان من الخوف كنت بتفلق طب خلاص يا عم بقى قولي بقى ايه رايك بقى فريان مش لما تشاورلي عليها الاول شاورلي عليها عشان اعرفها وخلصني يا عم اللي واقفه جنبك ايه دي بت دي اه جيهان جان صوابع انت متاكد ان دي جهان صوابع ايوه يا عم كده لا معاك حق دي جهان صوابع أيوة انا افتكرت البنت دي بنتي دي كان اسمها ايه جيهان جيهان انا اتاخرت صح جيهان انا اتاخرت اللي كانت تقول دلوقتي لك اوف يو افتكرتها <تصح> صح <تصح> <تصح> أنا كده في موقف قوي <تصح> ليه تأخرت ولا ايه لا أصل أصل. ايه اصل ركبت معايا من كام يوم ها ولمحت وشها في المرايه ها ورحت انفرم ليه يا وقلت لها. ريام كل التجارة. على... يا نهار اس وضع الغلطة. ازاي تعمل حاجة زي دي يا سهي. ازاي تقول لي الجهان يا ريام. مش هيعرف. بس ابتسمت بالنوق وقالت لي. <تصفيق> ازاي كسين. لقيت الغبي. لقيت الغبي فقالت تسيبك على عماك. مش عارف يا ماما تأخرت كده ليه. كل ده بتمضي انصراف. يا عم سيدها بقى برحتها. خليلي أكمل لك الموضوع. سنة سنة سنة واحد سنة واحد. بس سيدي بس استنى استنى استنى واحد. استنى استنى الحلوة تكلمت. شو تفتح شو بقى خالص. تنتقش خالص. خالص. أنا ايوه انا عارف اصلا انا سجلت النمرة بعد اذنك يعني اوكي مفيش مشكلة تحب نتقابل بكرة امتى وليه بكرة من نتقابل دلوقتي حالا حالا دلوقتي اصلا فريدة في اسكندريه ده فريدة دي غير سليمان فريدة صاحبتي اصلا هتيجي معايا يعني طيب تحبي اجيب واحد صاحبي معايا والنبي والنبي خذلي معاكم والنبي خذلي معاكم طيب حاضر حاضر إه, اه اه اه ده زي سليمان كده شفير بتاعي اه ياسمين. ايوه يا مامي ثانيه واحدة طب بقول لك هكلمك كمان شوي طب يا ريت ما تتاخريش علي علشان كده الشنطة ممكن تحمض طيب اوكي اوكي يلا بقى. باي باي ايوه يا مامي ايه رايك بقى في الفستان ده تحفه يجنن طب يلا وريهوني عليك مامي جبتلي افلام كيتون ايوه يا حبيبي عندك على السرير ميسي مامي يلا بقى يا ياسمين البسي الفستان حاضر يا مامي حاضر بس كان عندي حوار كده كنت عايزه اكلم معاكي حوار ايه انا قدمت في شركة طيران ونجحت يعني هتشتغل مضيفه المفروض بس بابا بقى مش راضي يعني ايه مش راضي هو بمزاجه متعصب عليا جامد جدا وسكع الحوار خالص ولو كنت طولت معاه شويه في الكلام كان اداني الظهر ايده على وش يا سلام انا مش عارفه احنا زنبنا ايه في القصة بتاعته دي هو مهندس وبيحب الهندسه احنا مالنا انت عارفه انه لحد النهارده بيقول لي يا باشمهندسه طب قوليلي اعمل ايه بس يا مابا ابوك عنيد دماغه ناشفه زي الحجر احنا حناخده بالراحة المفروض انه عازمني النهاردة على العشاء لو لقيت الجو مناسب هفتح معاه الموضوع يا ريت يا ريت يا ماما ربنا يخليكي ليا بس خلي بالك عشان تشتغلي مضيفه لازم تكوني بنت امال انا ايه ولد ولا عشان يعني بركب موتوسيكل وبلبس جينز وجلد ومش عارفه ايه فاكراني ولد انا ما اضحكش عليكي انا مش عارفه انتي ايه بالظبط انا لما بشوفك في الموقع وسط العمال بحس انك الغفير مغاوري ام أنا بكره الهندسة ليه طب يلا يلا البسي الفستان وريني احلى بنت في الدنيا بس يا سيدي وصلتها بيتها وأصارت تدفع الأجرة لكن أنا عملت دية ورفضت طبعاً فيا يا سيد أنا مالي لي الحوار للحوار المناكش ده واحدة أنت تعرفها من أهيم الجامعة وصلتها بالتاكسي لحد بيتها فين الموضوع بقى فين ما هو ده الموضوع يعني أنت سعينا علشان عملت دية ورفضت تأخذ الأجرة أنا مش زعلان يا معلم أنا فرحانه هو. <تصفيق> أنت هتقول أنت عايز إيه بالضبط ولا حضربك بطفات العريق في دماغك صلاح أنا معجب بيها فيها سؤال من أهمت من أهيم الجامعة طبعاً ما أقبل واحدة أنت أصلا مش فكر اسماء يا سيد يا معلم الأسماء بتيجي وبتروح اللي في القلب؟ على رأيك وأنا حاوجع دماغي معاك ليه؟ انت تافه اساسا اسكت اسكت اسكت ايه يا ماما تأخرت كده ليه؟ ايه انا كنت بالين في فلوس الجامعية ده الموظفين دول متعبين قوي هم. ودي يا سيد اطلع بينا على سوق الجمعة في حد يروح سوق الجمعة يوم الثلاثة يا ماما؟ وايه المشكلة نعتبر الجمعة؟ ازاي بقى يا طنط؟ أم الهوم ما جمعه ليه؟ ده أنا مرة واحد صاحبي راح سوق الجمعة يوم الثلاثة يا له يعل جراله خلاص خلاص ولا يوم الثلاثة ولا الجمعة أنا مش عايزة منمشيكم حاجة ودوني البيت اطلع اطلع على سوق الجمعة أسطى تلاتين جنيه والبنزين عليك لف ورجع تاني ايه فريدة اتاخرتي كده ليه؟ صدقي بقى انت جبانه بجد اعمل ايه ورايا شغل لي شغل شغل يا سهام اعمل ايه بقى دلوقتي انا عايزه اخلص من موضوع الشنطه ده طب يا ستي ما نخليها وتهلك على البيت ما انا ماما وبابا يطبطوا فجأة هما راحوا فيه؟ راحوا يتعشوا بره يا ستي خلاص انا كده كده رايحه ندو سيد هخلي اجي لي على هناك بقى عشان اني كنت عايزه احضر المشهد ده لكن ايش تعملي كده بقى عشان تخلصي من الموضوع ده اه نسيت اقول ده ما عجبوش التصميم <تصفيق> بالعكس بقى ده لما قال لي كده حسيت انه بيفهى لعلمك بقى التصميم بتاع ابن خالك الغتيد ده تصميم زبالة انا ابن خالي ايه امال خدتيه ليه وهتتجنني قوي كده عشان شنطه كده ليه عشان بابا يشيلني بقى من دماغه يعرف ان انا حماره ومليش في الهندسه طب يا رب يا رب يا رب يا ياسمين يا بنت شاهي التصميم يا جت ابوكي وتكتتي كامسه فظيعه يا بايخه يا غلسه يا اللي مالكيش اي لازمة في الدنيا ياسمين ماشي يا فريده يا رب تتجوزي ابن خلك اللي غيت انا خلاص هعيش في اسكندريه مش عايز اشوفك تاني باي باي باي باي انت بتقرص يا حسين وانا كل ما اجيب دش تقولين انت بتقرص يا حسين ايش معنى اللي بيجي لك تشاي انت اللي خايبه ما تعرفيش تلعبي طب يا اخويا العب وانت ساكت وبطل ترمي عينك على البيت اللي نايمه وهي بتغني دي هو انا اللي كنت فتحت التلفزيون ولا انت ركز في اللعب ركز في اللعب يا حسين انا قاصم مستنيه برنامج العاشره مساء الله عجب زمن عجب الزمن تغير الزمان زمان في على الكراسي دلوقتي اللي بتغني وهي نايمة على بطنها واللي بتغني وهي ألعب تستعمى مانتوا اللي عملت لهم إينا من كتر الفرج عليهم وعلى رأيي المثل عبر العفش يتنفش يا سلام أيوة البرتبل بيرين عادر جاي جاي جاي بورطبل. يا يعد يا فرنسا وانت على البرتبل ألو مساء الخير سنو آه أنا ياسمين آه أهل الأهل الأهل إزايك أنا أسفة جدا بزعلك لا ده أنا بموت في الإزعاج أنا عايش مشاكل ممكن تقابلي في هذا السويت كمان ساعة ولا فاضي؟ هو الحي أنا فعلا مش فاضي خلاص صوتي إحنا ان نعمل لك إزعاج خليها بكرة لا لا لا لا خالص خالص أنا ممكن ألغي المعد اللي تحت إيدي ده مش مشكلة طيب ساعة عشرة قد باب بال نادي كويس ااا طبعا طبعا مفيش ما مانع منع بس لمو في التعبير أنا هعرفك إزاي الموتسيك أنا هبأركبة موتسيك معذورين حس يعني معأسف جدا كنت أقول يعني افتكرتك شبه الموتسيك هو أنت بتسوي موتسيك طب وليه بتعملي في نفسك كده؟ ده موضوع بقى كبير بقى هبقول لك عريبة عدية مشيدي يلا أو سلام أوكي مع السلام اتصراح تتصراح. تتصراح نعم نعم مين دي يا صلاح؟ دي البرتوبل أيوة دي البرتوبل بنت المهندس حازم الحريري صاحب أكبر شركة معولاد في مصر الله شو قلنا بطيخة يا اهتمان دي الحكاية حلوة قوي ها دي اللي انتو فالحين فيه قالوا <صش> ياسو شفتي أبوكي عمل إيه؟ عمل إيه بس؟ ما جاش لحدة الوقت وبكل برود يتصل بيه ويقولي أخر المعاد الساعة معلش يا ماما ما أنت عارفة بابا عنده شغل كتير اليومين دول يعني إيه يعني ها؟ يعني أنا اللي صيعة ما أنا كمان عندي شغل كتير وكتير قوي كمان بقولك إيه أنا حمشي وحخليه يتعشل وحده لا يا ماما لا من فضلك إيه ما هتمشي أنا ماشية صلاح الخير